َدَمَّا رَآأَذ يَهُم لا تَصِلُوا إلَيهِ نَكِرَهُم وَأَوْجَسَ مِنهُم خِيفَ تَدَمآأَيد يَهُم لا تَصِل إلَيهِ نَكَِهُم وَأَوجَسَ مِنهُ خِيفَ قَاوا لَا تَخَفْ إ سُلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوتٍ قَالُوا لَا تَخَفْ